بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين صلى الله عليك يا مولاي ابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ الى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل عن امر ربه بانك معصوم فلا تكوان يا وبلغهم ما انزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك لا عاديا فقام به الذات واضع كفه بكف علي رافع الصوت عاليا وقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدونا كالتعامي إلهك مولانا وانت ولينا ولن تجدا منا لك اليوم عاصيا فقال له قم يا علي فإنني جعلتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعى اللهم موالي وليه وكل الذي عاد عليا معادي أبا حسن حرب تقاضت كدينا ولكن اشاءت في بنيك تقاضيا أعد ذكرهم في كربلا إن ذكرهم فوى حزنا طي السجل فؤايا إيايا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك جند الحزن في القلب واريا يا يا وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال له يوجينا حتى لا يا, يا, يا, يا, يا, يا من هاجدنا الشرع للاسلام من هاج وبون الشلع باب الحصن من هاج علي ينشد اصحاء ضيزين من ها نبت من وصل ديوايا ايا نمييا انا لله وانا اليه راجعون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 تدور رحى بحوثنا في الليالي المقبله مضافا لهذه الليله ان شاء الله تعالى حول موضوع هام وحساس ويعتبر جوهر عقيده مدرسه اهل البيت صلوات الله عليهم وهو موضوع حديث الغدير حديث الغدير بما له من أهمية عقائدية وبما أنه كما اشرت جوهر هذه المدرسة المقدسة وبما أنه موضوع مثار جدل موضوع من الموضوعات العملية والبحث في حديث الغدير له أنحاء عديدة النحو الأول في أصل الواقعه ما هي والثاني في سند الحديث والثالث في متن الحديث والرابع فيما يستفاد من دلالات هذا المتن فإذا هناك بحوث متنوعة في هذا الموضوع وهذا الموضوع الحقيقي يحتاج إلى لون من المصابرة يعني من المتحدث ومن المجتمع لأنه البحث تقريبا بحث منهجي وقد يطول ليالي ويحتاج إلى نوع من الصبر ونوع من التركيز والدقة والمتابعة هذا الموضوع ارجو من الله عز وجل ان يجعل من هذا البحث يعني تسليحا للمؤمنين المعتقدين بولايه آل محمد صلوات الله عليهم في مواجهه الشبهات والأسئلة والانسان اذا ما يتسلح بالمنطق العلمي ما يقدر يواجه بشكل ناجح خاصه في زمن كثرت فيه ال يعني الصراعات العقائديه والجدل الفكري فالانسان المؤمن بحاجه أن يكون على عده وعلى بينه وبصيره حتى يستطيع يصمد امام الشبهات والتشاؤلات موضوع الغدير كما هو معلوم يعني منتسب الى حدث مهم وحديث مهم هنالك حدث وهنالك حديث الحدث والحديث إذا جمعناهم مع بعض نسلط الضوء على دلالة قضية الغدير يعني ما نقدر نفك الحدث عن الحديث او الحديث عن الحدث بمعزل عن الآخر ما ممكن لابد أن نأخذ الحدث حدث الغدير وحديث الغدير مع بعض نجمعهم نخرج بالنتيجة المتوقعة حدث الغدير ما هو؟ حدث الغدير اولا هو أشهر منار على علم يعني ما يحتاج لأن الإنسان يعرف ما هو الحدث الذي حدث قطعا حدث الغدير لم يكن حربا إنما كان عبارة عن اجراء قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عنه بلغة قانون اليوم قانون المدني الوضع يعبر عنه اجراء دستوري باعتبار النبي صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع التي عرفت حجة الوداع استنادا إلى أن الرسول لم يحج بعدها حجة أخرى وبنفس الوقت كانت السنة يعني الأخيرة اللي الرسول استطاع يكملها مع المسلمين أما السنة التي تليها لسنة الحادي عشر للهجرة الرسول لم يعمر فيها إلا قليلا يعني محرم وصفر 28 صفر توفي رسول الله صلى الله عليه وآله فالسنة الوحيدة قبل وفاة الرسول اللي الرسول أكملها مع المسلمين قبل وفاته هي عبارة عن السنة العاشرة لسنة حجة الوداع آخر حجة بل هي الأولى والاخيره بعد هجرته صلى الله عليه وآله الرسول بعد أن هاجر لم يحج حجة بعد هجرته إلا هذه الحجة سنة عشرة للهجرة سنة ثمانية الرسول دخل مكة فاتحة كما تعلمون عام الحديبية لم يسمح له بالدخول وأبرمت المعاهدة بين الرسول وبين المشركين بعهد الحديبية المشركون خاشوا بعهدهم فالنبي صلى الله عليه وآله أصبح عند مبرر قانوني وشرعي أنه يطأ أرضهم ويفتح مكة بالفعل دخل مكة فاتحة الحديبية عام سبعة الفتح فتح مكة عام ثمانية عام تسعة الرشول صف مكة من الجيوب المشركه الموجودة وعرف هذا الإجراء بإجراء البراءه من المشركين عام تسعة أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام ليبلغ سورة براءة في القصة المعروفة هذا كان عام تسعة فثمانية فتح مكة تسعة عام براء عشر عام حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هجرته من مكة إلى المدينة المنورة ولهذا عرفت بحجة الإسلام وعرفت بحجة الوداع وعرفت بحجة الإكمال باعتبار أكمل الله فيها الدين وعرفت بحجة التبليغ والوجه في تسمية بحجة التبليغ استنادا لقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. والله يعصمك من الناس الآية الكريمة مجرد مفتاح للبحث أما نفس الآية البحث في نص الآية وما نستفيد من الآية إن شاء الله يأتي في البحوث المقبلة راح نخصص ليلة للنصوص القرآنية التي عالجت أو تحدثت عن موضوع الغدير وبالمناسبة نتحدث عن متن الآية الكريمة نص الآية الكريمة وما يستفاد منها فالليلة الآية جعلناها مفتاحا لهذا البحث الشريف باعتبار أن هذه الآية الكريمة هي الاعاز الإلهي قرار الرباني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ بولاية الغدير لامير المؤمنين عليه السلام الرجول صلى الله عليه وآله قالوا بأنه خرج في حجة الوداع بقرابة مئة وعشر ألف اختلفت الإحصائيات بعضهم قالوا بأنه خرج بتسعين ألفا هذه أقل إحصائية وجدتها بتسعين ألفا من الصحافة لحظ الإحصائية وبعضهم يقول بمئة مئة وعشرة مئة واربعة عشر يعني أكثر إحصائية ضفرت بها مئة واربعة وعشرين خرج ب 124 وعشرين من صحابته ويعلل بعض المؤرخين يقول كان المفروض يطلعون مع الرسول عدد أكبر لكن باعتبار موجة الجدري وبعضهم يقول موجة مرض الحصبة ألمت بالمسلمين فشغلتهم شغلت الكثير منهم ما طلعوا مع النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع سوفرض أنه تسعون ألف. ألف عدد يعني مو قليل عدد كبير جدا بالنسبة إلى إحصائية المدينة آنذاك وعدد الصحابة أنا ذاك، فيمؤتمر يحضر تسعون ألف بل أكثر من ذلك ليش لأنه ألفت انتباهك إلى شيء أنه الرسول صلى الله عليه وآله التشعون ألف أو المئه الذين خرج بهم من المدينة غير اللي التحقوا مع الرسول بمكة قسم التحقوا بالرسول بمكة سواء من أهل مكه أو من أهل الأطراف أو السرية اللي كانت مع امير المؤمنين ومع ابي موسى الاشعري من اليمن لأن الامام علي ما خرج مع النبي من المدينة في حجة الوداع. الامام علي اين كان كان في اليمن وكان له سرية او سرية في اليمن وسرية لابي موسى الاشعري فهل مجموعتين الجماعتين الجماعة اللي مع الامام علي عليه السلام والجماعة اللي مع ابي موسى الاشعري اللي جاءوا من اليمن التحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة وخرجوا مع النبي فالذين حضروا قصة الغدير كانوا أكبر من الإحصائية اللي خرجت مع النبي من المدينة لأهل الاعتبارات اللي بينتق بالقليل لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة باتجاه المدينة وصل إلى منطقة تعرب بمنطقة الغدير سميت باسم ماء يعرب بماء الغدير هذه المنطقة فيها شجيرات تعبر عنها الروايات دوحات شمرات شجيرات هذه الدوحات امر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقمم ما تحتها ينظف نظفه وأمر الرسول بأحداج الإبل اقتاب الإبل جاء بها ونضدت ليتخذ منها منبر للنبي صلى الله عليه وآله رجول يقال أنه وضع له ثوب على بعض الشجيرات ليستظل به لشدة الحر حتى يقول بعض الصحابة كان أحدنا يضع بعض ردائه على رأسه والبعض الآخر نعم تحت قدميه ليتقي شدة حر الرمضاء في بعض الروايات يقول ما شهدنا حرا كحرة الكسنة طبعا هذا الجو كله يهمنا هذا كله نوظفه في دلالة الحديث يعني لما نعرف الجو بهالشكل لما نعرف أن الرسول في هالحر الشديد اللي ما شهدوا حر أشد منه مع ذلك يجمع المسلمين لهكذا معتبر هذا سلط الضوء على أن القضية قضية هامة قضية حساسة هذا ينفعنا إن شاء الله في الاستفادة من مدلول نص الغدير فالرسول صلى الله عليه وآله بعد أن التأم الجامع قام فيهم خاطبا الرواية تقول أن لما وصل إلى منطقة غدير خم نزل عليه جبرائيل عليه السلام بالآية المباركة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس على أثر هذه الآية الكريمة الرسول أمره جبرائيل بحبس المتأخر ورد المتقدم تبار النبي كان يصير في موكب كبير يعني نجمع اكثر من مئة الف يصير ها؟ الموكب جبرائيل امر الرسول ان يحبس مؤخرته يعني لحد يواصل المسيح وان يرد المقدم اللي كانوا متقدمين امر جبرائيل رسول الله بردهم فالرسول رد المتقدم من الموكب وحبس المتقدم الحبس المتأخر وجمعهم في مكان واحد اللي هو عبارة عن منطقة غديركم لما اجتمعوا قام الرسول على أكتاب الإبل وإلى جنبه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ورقى رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ يخطب خطبة الغدير من الخطب المهمه في تاريخ الإسلام في خطب الرسول صلى الله عليه وآله والحديث بها حديث طويل وإلها صور عديدة لكن اختيرت هذه الصورة التي يعني أخذ منها موضع الحاجة يعني ما يتعلق بقضية التبليغ بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وإلا هي الخطبة أطول من ذلك يعني على الخطبة واحدة تحتاج إلى يعني قرابة محاضرة لبحثها بذاتها لكن أخذنا منها موضع الحاجة خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه واله ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عما بعد أيها الناس فقد نباني اللطيف الخبير أنه ما من نبي إلا ويعمر مثل نصف عمر النبي الذي سبقه واني يوشك أن أدعى فأجيب واني مشؤول وأنتم مشؤولون فماذا تقولون قالوا يا رسول الله نقول أنك بلغت ونصحت وجهدت في الله وجاهدت حق الجهاد قال الرسول صلى الله عليه واله افلا تعلمون وتشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه واله وان الجنه حق والنار حق والموت حق وان الشاعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور قالوا بلى يا رسول الله قال ايها الناس الا تسمعون لاحظوا مضافا لاصغائهم السابق الرسول يريد يركز عليهم أنه يلتفتون بكلهم بمجامع قلوبهم للنبي قال ألا تسمعون؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإني يوشك أن أدعى فأجيب وإني مخلف فيكم مستقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يتفرق أو يفترق حتى يرد علي الحوض يوم القيامة فلا تتقدموهما فتظلوا ولا تتاخروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما اعلم منكم ثم رفع علي عليه السلام الرواية تقول أخذ بيد علي فرفعها حتى بان بياض ابط رشول الله وابط امير المؤمنين عليه السلام بان بياض ابطيهما رفعها امام الملا وقال ايها الناس من اولى بالمؤمنين من انفسهم من اولى بكم من مولاكم قالوا الله ورسوله اعلم قال الله مولاي ومولاكم وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنه ثم قال أيها الناس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم قال اللهم انصر من نصره واخذل من خذله اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث دار ثم قال لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب يقول أحمد بن حنبل لقد كررها رسول الله اربع مرات يصيح يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي موالاه وعاد من عاداه إلى آخر الدعاء الشريف يقول لقد كررها اربع مرات وقال يبلغ الشاهد منكم الغائب ثم ما تفرق الناس حتى هبط جبرائيل عليه السلام ثانية بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى ربي برسالتي والولايه لعلي من بعدي ثم طفق المسلمون يهنئون علي عليه السلام وأول من تقدم إليه الشيخان أبو بكر وعمر قال كل منهما لعلي علي عليه السلام بخن بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة وقام حينئذ انبرى حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله لقد قلت في علي عليه السلام أبياته أود أن أسمعكها قال له قل يا حسان فأنشأ في محضر الرسول والمسلمين مهنئا وناصا على قضية الغدير يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل من عند ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك الأعادية هناك دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اخر الابيات الابيات قراتها في صدر المجلس الرسول صلى الله عليه واله دعا المسلمين لتهنئه علي عليه السلام يقول المؤرخون فطفق الصحابه تباعا يأتون فيهنئون عليا عليه السلام بهذا الوسام المقدس بهذا التاج المقدس الذي توجه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبتعبير بعض المؤرخين يقول قال الرسول هنئوني هنئوني هكذا وان شاء الله تعالى في بيان دلالة متن الحديث رح نبين في المحاضرات المقبلة قضية التهنئة بشكل مفصل هذا هو مختصر خطبة الغدير حديث الغدير وحدث الغدير فالحدث أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع من معه من العشرات الآلاف من الصحابة في ذلك المؤتمر العظيم وتحدث معهم وهذا هو حديث الغدير الذي سمعته قبل قليل هذا الحديث بعد أن عرفنا مختصر قصته هنالك أسئلة عديدة تتوارد على هذا الحديث من الأسئلة سؤال عن طرق الحديث وسند الحديث ألأنه مما ينفرد به الشيعة أم رواه جمهور المسلمين وثانيا أن هذا الحديث ما هي دلالته معنى قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه ما هو مدلول هذا المتن النص ثالثا وعبارة عن نصب القرائن على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالمولى ولي الأمر ولم يرد بالمولى الناصر والمعين إنما أراد من كنت خليفته من كنت إمامه فعلي إمامه من كنت قائده فعلي قائده إن شاء الله ايضا نعقد محاضره لهذا الموضوع بشكل مستقيم أضف إلى ذلك هناك أسئلة مثلا من الأسئلة أنه الصحابة بعشرات الآلاف حضروا مع الرسول وسمعوا هذا الحديث طيب لماذا لم يتصافقوا فيما بعد على خلافته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ايضا سؤال سؤال ملح وسؤال من الاسئله انه الامام علي عليه السلام لماذا لم يمتشق السيف بعد الرسول حينما زيدت عنه الخلاف لماذا لم يقاتل إذا كان هو أولى بالآمر والرسول نص عليه في قصة الغدير هذه الواقع جملة من التساؤلات تثار حول قضية الغدير وما لم يحصل جواب شافي على هذه الأسئلة مجرد الحديث نفسه يعني لا يكفي يعني الموضوع بل لابد بد من دفع الشبهات المتارة حول الموضوع أما موضوع السند موضوع سند الحديث طرق الحديث اولا أؤكد بأن الطرق التي روي فيها حديث الغدير عند جمهور المسلمين إن لم تكن أكثر من الطرق التي روي بها حديث الغدير عند الإمامية فإنها لا تقل يعني إذا مو أكثر مو أقل عما رواه الإمامية وهذا المعنى على جميع القرون يعني على صعيد القرن الاول الهجري القرن الثاني الثالث القرن الاول اللي هو قرن الصحابه والتابعين ثم القرن الثاني اللي بقيت فيه بقيه من التابعين طبق الاولى ثم القرن الثاني بي الحفاظ والعلماء ثم حفاظ وعلماء القرن الثالث الرابع الى القرن الرابع عشر الهجري على مدى هذه القرون بأجمعها هنالك بالعشرات من الصحابة والتابعين الرواة العلماء حفاظ الحديث أئمة التفسير أئمة التاريخ الذين نصوا على طرق الغدير وسند الغدير بأساليب مختلفة وعلى الإجمال حديث الغدير من الأحاديث المتواتره ومعنى الحديث المتواتر في علم الدراية هو عبارة عن الحديث الذي رواه كثرة نقطع بعدم تواطئهم على الكذب هكذا نوع من الأحاديث تروي كثرة من الرواق تجم وتقطع بعدم تواطئهم على الكذب يعبر عن مثل هذا الحديث بأنه حديث متواتر وفي غالب الأحيان تتكرر هذه الطبقات طبقات الرواة على مدى القرون يعني تروي مجموعه كثيره من الطبقه الاولى الطبقه الاولى افرض مثلا الجيل الاول كذلك مجموعه من الجيل الثاني مجموعه من الجيل الثالث انا اتكلم بشكل تصاعدي مقصود الجيل الاول يعني في زماننا افرض مثلا هناك جماعه مجازون بالروايه مثلا في زماننا هذا يروي عن طبقه سابقه الطبقه السابقه تروي عن طبقه سابقه ثالث عن رابعة عن خامسة عن سادسة وهكذا جيل عن جيل وفي كل جيل الراوي ليس واحدا وإنما مجموعة ففي كل جيل تروي مجموعة هذا الحديث عن مجموعة عن مجموعة عن كثره عن كثره إلى أن تتصل بعهد التابعين ثم تتصل بعهد الصحابة الكرام ثم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زين؟ على هالمستوى حديث الغدير تجده موجودا في مختلف مصادر المسلمين وقد انتخبت قائمة وضعت جدولا لبيان من روى حديث الغدير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن التابعين ومن العلماء والحفاظ على مدى القرون وقد استفدنا كثيرا من الكتاب الجليل والمعين الذي لا ينظب للعلامة الأمين قدس الله نفسه الزكية حيث ابلى هذا الرجل بلاء حسنا في البحث والتنقيب ونظرا لتشتت وكثرة وغزارة المادة الموجودة في هذا الموضوع لهذا رأت أن أجمعها وأن أضغطها بعبارات موجزة اولا روى حديث الغدير من الصحابة من صحابة رسول الله الآن نتكلم على القرن الأول روى حديث الغدير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله قرابة مئة وعشر هؤلاء الذين ظفرت بأسمائهم وهناك أرقام أخرى أكبر من ذلك والحال يقتضي أن يكون الرواة لهذا الحديث أكثر من ذلك لأن المؤرخين يقولون أن الذين حضروا مؤتمر الغدير كانوا مئة ألف أو يزيدون قسم منهم قتلوا استشهدوا ماتوا حيل بينهم وبين حديث الغدير نتيجة لظروف استثنائية طارئة مرت في تاريخ المسلمين النتيجة هذه مجموعة وهذه المجموعة من الصحابة يعني المئة وعشرة بذاتها تشكل تواترا بالتأكيد التواتر يحصل بعشرين فما ظنك بمئة وعشرة المئة والعشرة بما أنه تعدادهم كبير طويل استغرق وقت لهذا انتخبت منهم قرابة ستين صحابيا بحسب التسلسل التالي في القرن الأول طواه من الصحابة أبو هريرة وأبو بكر وأبو الهيثم ابن التيهان وأبو رافع وأسامة بن زيد وأم سلمة وأم هانئ وانس بن مالك والبراء ابن عازب وبرد الأسلمي وثابت ابن وديعة وجابر بن سمرة وجابر الأنصاري وجرير البجلي وجبير بن مطعم وجندد أي أبو ذر الغفاري وحذيفة بن أُسيد وحب العرني وحذيفة ابن اليمان وحسان بن ثابت والحسن والحسين عليهم السلام وخزيمة بن ثابت بالشهادتين وخالد بن الوليد ورفاع الأنصاري والزبير بن العوام وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة وابنه سعيد وسهل بن حنيف وسهل بن سعد الساعدي وسمر بن جندب وسعيد بن زيد أحد العشره الواردين في حديث العشر المبشرة وطلح بن عبيد الله وعامر بن واثل الليثي وعائشة والعباس ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن ابن عوف وعثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب عليه السلام نفسه والعبادلة الأربعة عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن مشعوت وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمر بن الحنق الخزاعي وعمر بن العاص وعمران بن الحسين وفاطمه الزهراء عليه السلام وفاطمه بنت حمزه بن عبد المطلب وقيس بن سعد والمقداد والنعمان بن عجلان الانصاري وهاشم المرقال ووحشي ويعلى بن مر الثقفي هؤلاء ستون صحابيا رووا حديث الغدير ثم رواه من التابعين الحكم بن عتيبه وزر بن حبيش وزيد بن يثيق وربيعة الجريشي وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسير وسلم بن كهيل وسليمان الاعمش وطاووس ابن كيسان اليماني وعامر ابن سعد ابن أبي وقاص ومصعب ابن سعد ابن أبي وقاص وابو اسحاق السبيعي وسليم بن قيس والأصبغ بن نباته وعيسى بن طلحه التيمي ومعروف بن خربود وخيثمه الجعفي وحميد الطويل وحبيب بن أبي ثابت هذا كله في القرن الأول وأما في القرن الثاني فقد رواه أبو بكر الجهري ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب وطلحه ابن يحيى ابن طلح التيمي ومسعر بن كدام وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وأبو عوانة والقاضي شريك النخعي ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وأما في القرن الثالث رواه الإمام الشافعي والحافظ عبد الرزاق ويحيى بن حماد ويحيى بن آدم والفضل بن دكين والحافظ سعيد بن منصور والحافظ ابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل وابنه الحافظ عبد الله والحافظ البزار والحافظ بندار أحد من يروي عنهم أصحاب الصحاح الستة والحافظ محمد ابن المتنع العنزي والحافظ محمد ابن العلاء والإمام البخاري في تاريخه لا في صحيحه والحافظ عمر ابن شبه وابن قتيبة الدينوري والحافظ البلادري والترمذي صاحب الصحيح والحافظ ابن أبي عاصم وأما في القرن الرابع رواه الحافظ النسائي والحافظ ابو يعلى الموصلي وابو جعفر الطدري والحافظ البغوي وابو بشر الدولابي والحافظ الطحاوي وابن عقده وابن ابي حاتم والمسعودي والحافظ ابن حبان والدار قطني وابن بطه الحنبلي واما في القرن الخامس فقد رواه ابو بكر الباقلاني وأبو بكر الشيرازي وأبو بكر البيهقي وابن مردويه ومسكويه وابن السماك وابن السمان والثعلبي والتعالبي وأبو نعيم الأصبهاني والواحدي والخطيب البغدادي والحافظ السجستاني وابن المغازلي والحاكم النيسابوري الحسكاني وأما في القرن السادس فقد رواه الحافظ ابو حامد الغزالي وابن مندة والفراء البغوي والزمخشري والقاضي عياط والسمعاني والخوارزمي وابن عساكر وابن الجوزي وأما في القرن السابع فقد رواه الفخر الرازي وابن الاثير صاحب النهاية وأخوه صاحب الكامل في التاريخ والبلوي صاحب الإفباء وياقوت الحموي وسبط بن الجوزي والحديدي ابن أبي الحديد والكنجي الشافعي والنووي والبيضاوي والمحب الطبري وأما في القرن الثامن فقد رواه شيخ الإسلام الحموي صاحب فرائد السمطين والحافظ المزي والذهبي والنيسابوري المفسر والخطيب صاحب مشكات المصابيح الخطيب العمري وابن الوردي والزرندي والقاضي الإيجي واليافعي وابن كثير الدمشقي وفي القرن التاسع رواه الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وابن خلدون والشريف الجرجاني وابن الجزري والمقريزي وابن حجر العسقلاني والإمام العيني شارح صحيح البخاري والقوشجي والفضل بن روز بهان وأما في القرن العاشر رواه السيوطي والسمهودي والقسطلاني وابن الديبع القطري الشيباني والمتق الهندي والشربيني والصفوري وفي القرن الحادي عشر رواه الحلبي والشهاب الخفاجي وفي القرن الثاني عشر ممن رواه ابن طلحة الشافعي وفي القرن الثالث عشر رواه الزبيدي في تاج العروس والصبان والشوكاني وأبو الثناء الآلوسي وفي القرن الرابع عشر رواه زيني دحلان والشبلنجي والنبهاني والآلوس الثاني سيد محمود وعبد الفتاح عبد المقصود والمجموع للقرون من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر الذين ذكرنا أسماءهم يبلغون مئة واثني عشر عالما وحافظا ثم هنالك المؤلفون الذين ألفوا في حديث الغدير كتبا مستقلة من جملة من ألف منهم ألف أبو جعفر الطبري كتابا في طرق حديث الغدير ذكر في كتابه أكثر من سبعين سندا بحديث الغدير ويقع الكتاب في مجلدين باعتراف ابن كثير الحافظ الدمشقي والثاني من المؤلفين في حديث الغدير كتابا مستقلا شمس الدين الذهبي صاحب التذكرة والثالث الحافظ السجستاني في كتاب سماه الدراية في طرق حديث الولاية والرابع الحافظ الدار قطني والخامس الحافظ ابن عقده روى حديث الغدير بمئة وخمس طريقا والسادس شمس الدين الجزري روى حديث الغدير بثمانين طريقا والشابع أبو العلاء العطار الهمداني رواه بمئتين وخمسين طريقا ورأى الإمام أبو المعالي الجويني عند صحاف ببغداد المجلد الثامن والعشرين من كتاب طرق حديث الغدير مكتوب في آخره يليه المجلد التاسع والعشرون هذا هو عبارة عن مختصر لما جاء في طرق وأسانيد حديث الغدير التي ذكرت هذا الحديث ولا شك أن حديثا يرد ويسجل بمثل هذا الكم الهائل من الأسانيد من الطرق من الروايات لا شك أنه حديث فوق المتواتر وإذا فسحنا المجال للتشكيك في حديث يرد بهذه العشرات من الطرق فإن هذا يعني الشك في كثير من احكام الدين الإسلامي لأن كثيرا من أحكام الإسلام انما ثبتت برواية صحيحة او بروايتين صحيحتين فإذا كان الحدث او الحديث الوارد بعشرات الطرق المعتبر لا يثبت إذن هذا يعني نسف الدين من اساسه لأن أكثر احكامنا الإسلامية إنما تثبت لا سيما الوارد عن طريق السنة إنما تثبت بحديث صحيح أو بحديثين أو بثلاث أحاديث فإذن نحن ملزمون ومدعوون بحكم المنطق العلمي والشرعي أن نسلم بصدور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا سيما وقد شهد بذلك رعيل كبير من صحابة رسول الله الكرام ومن التابعين لهم بإحسان ومن جملة الذين شهدوا زيد بن ارقم هناك حديث المناشد لعله يأتينا ان شاء الله تعالى في الليالي المقبله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ناشد يوم الرحبة جماعة عن حديث الغدير من يشهد منكم بحديث الغدير فقام جماعة شهدوا للإمام سلام الله عليه وتأخر جماعة قيل أنه من الذين تأخروا جيد بن أرقم في تلك القصة كان قبل ذلك يشهد ولكن في يوم الرحبة تقول هذه المصادر التي ذكرت لكم جملة منها تقول بأنه تأخر في يوم الرحبة ولم يشهد وقال لعلي عليه السلام لقد كبرت كبر سني وما أنساه أكثر مما أذكره يعني نسيت قال له علي صلوات الله عليه إن كنت صادقا فذاك أنك نسيت وإن كنت كاذبا في دعوات النسيان فحينئذ دعا عليه الإمام عليه السلام قال رماك الله بها يعني بشكات أو بمرض وفعلا يقال بأنه أصيب بعضهم يفسر العمى الذي أصيب به على أثر دعوتي علي عليه السلام نفس المعنى جرى لأنس ما أريد أستعجل هذا الموضوع ان شاء الله يأتينا لعله في الليالي المقبلة لكن في خصوص زيد بن أرقم يقولون بعد أن دعا عليه علي عليه السلام وأصيب بالمرض أخذ أين يجلس يذكر فضائل علي عليه السلام ويذكر حديث الغدير وتبدلت حاله إلى حال أخرى وكان حاضرا يوم جيء برأس الحسين صلوات الله عليه في مجلس عبيد الله بن زياد حين أخذ بن زياد يضرب شفتي أبي عبد الله عليه السلام بسوط بيده فقام له زيد بن أرقم وقال له يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة تقبلهما ثم قال له يا ابن زياد لو حدثنك بحديث أغلظ عليك من هذا فقد رأيت رسول الله واضعا حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على اليسرى واضعا يديه على يافوخيهما وهو يقول اللهم اني استودعك اياهما وصالح المؤمنين افهكذا تكون عندك وديعة رسول الله يا ابن مرجانه فاستشاط بن زياد من قول زيد وامر باخراجه من المجلس وراح يلح بمخصرته بالضرب على شفتي ابي عبد الله وهو يقول وهو يلعب بسوته بشيبة الحسين عز علينا ابا عبد الله الرواية تقول كان يلعب بمخسرته بشيبة الحسين وهو يقول لقد اسرع اليك الشيب ابا عبد الله لما نظرت اليه زينب وشكينا ورباب كنا يتطاولنا النظر الى هذا المنظر المؤلم وزينب تنادي ايوا اخا ايوا حسينا ليت الموت اعدمني الحياه خوي لا ينشر الموت اشتريته انا مشيت درب الماء مشيت وذبح اخوت رافقيته شتم والدي وانكر وصيته التفت ابن جياد الى الرباب زوجة الحسين ليؤلمها قال رباب رأس من هذا مرة ثانية سكتت مرة ثالثة قال بحقه عليك إلا ما نطقتي فقالت عليها السلام هذا رسو ابي عبد الله ولا خير في الحياة من بعد راسك الغال حين شفت تلعب عصت على شفتان ذاك الوقت وجهي لطمت صديت لبحرق وندات انشلت يمينك يا هنا السمع النزل سلمت اشته من وتعدت لشتمته. ترتفت الى شكينا تقول لها ابني اين عني وعنك ابوك الحسين بشوان بشوان عني وعنك حسين الجناب فايا ما يا يديك الجلالوين اين <تصفيق> تلقين رباب فقدت عزيزين يوم عاشوراء وان كان كلهم اعزاء لكن يتركز المصاب على هذين العزيزين فقدت اولا سيد الشهداء عليه السلام وفقدت ابنها عبد الله الرضيع يا ابني يا ابني دايك ما يطيب ودايبك النوب داي اللي يهدم ولو سبع قلوب حسابة حساب وحسابي طلعوا ما قلوا يبسكيا لم يتم وانت الفقد يرجعي كانت ترجي عزاء فيه بعد ابن له فلم تحظ بابن الله ولا بابي فرج عنا يا الله برجا عاجلا ربنا تقبل أعمالنا بأحسن القبول لا سيما من المؤسسين الكرام اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين اقض حوائجنا لا سيما المعين منها اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وارزقنا الثبات على ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وارزقنا شفاعته يوم الدين وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم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 855 فاكس 2406362 تسجيلات دار الزهراء الإسلامية أقدم تسجيلات في الكويت وتحتوي على اعداد كثيرة من كافة التسجيلات الإسلامية دورات القرآن الكريم الأدعية والزيارات المجالس الدينية المحاضرات الإسلامية الأناشيد واللطميات، الاحتفالات الإسلامية والمصائب والنواعي وخطب الجمعة اهلا بكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية حيث الأسعار المخفضة والعروض الخاصة في المناسبات الدينية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته